حدي بي في الحياة ليا حق وانت حق عشان تتهون الحياة ليا حق برضه اعيش حياتي ليا حق برضه يا حبيبي في الحياة ليا حق وانت حق عشان تتهون الحياة ये श्विता वस्तु उस...